ودّي لسلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلّمني على هذه الأمم ودّي لسلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلّمني على هذه الأمم انظر للكعبة مهلا نور وجلال يغشاها. انظر للكعبة يا نور وجلال يوشاها يحرسها رب ويراها اذكرني أمامها ودعيني ودعيني يا ساعي همم الصفى للمروه شارب من زمزم تذكر لي دعوه يا ساعي همم الصفى للمروه زمزم تذكر نبدعه يا قال على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة يا قال على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة أطلب من مولاك الرحمة واذكرني أمامها وادعيني وادعيني واديني سلامي يا رايح للحرم وادعيني اللي على هذه الوهن والدين سلامي يا رايح للحرب ودعي على هذه الوهن انظر للكعبة يا احلى نور وجلال يا شاه الله انظر للكعبة يا نور وجلال يا يحرسها ربي ما ما ها ودعيلي ودعيلي هني انهني ان يا راحل الهادي غرام شبالي مالك لقلبي هني انهني ان يا راحل الهادي غرام شبالي ادخل من باب السلامه بتادب واحترام ادخل من باب السلامه بتادب واحترام سلم على طه التهامي اساله شفاعه ودعي ودعيني, ودعيني.